وقوله جل وعلا كلا هي كلمة زجر ورد وبيان أن المعنى لا كما قلتم ففيه تعديل لمفاهيم الكفار بأن العطاء والمنع لا عن إكرام ولا لإهانة ولكنه ابتلاء كما في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقوله جل وعلا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بعدما بين جل وعلا صحة المفاهيم في العطاء والمنع جاء في هذه الآيات بيان حقيقة فتنة المال ايجابا وسلبا وجمعا وبذلا فبدأ بأقبح الوجوه من الإمساك من عدم اكرام اليتيم مهيض الجناح مكسور الخاطر والتقاعس عن اطعام المسكين خالي اليد جائع البطن ساكن الحركه وهذان الجانبان اهم مهمات بذل المال وهم يمسكون عنها وقد بين جل وعلا ان هذا الجانب هو اقتحام العقبه عند الشده في قوله تعالى في سوره البلد فلق العقبة العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه وفي الجانب الاخر قال تعالى وتأكلون التراث اكلا لما اي الميراث فلا يعطون النسوه وهن ضعيفات الشخصية احوج إلى مال مورثهن وتحبون المال حبا جما حتى استعبدكم والهاكم التكاثر فيه وهنا لفت نظر للفريقين فمن اعطي منهم لا ينبغي له ان يغفل طرق البذل الهام، ومن منع لا ينبغي له أن يستشرف إلى ما لا ينبغي له قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا تقدم في سورة الحاقة أيضا هذا السياق نفسه بعد ذكر ثمود وعاد وفرعون في قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة إلى قوله والملك على أرجائها الآية مما يبين معنى قوله صفا صفا أي على أرجائها صفا بعد صف وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الإحالة على ما يفسرها في سورة الرحمن عند قول الله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هي من آيات الصفات وقد تقدم بيانها للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مرارا في الأضواء في عدة مواضع وليعلم أنها والاستواء وحديث النزول والإثيان المذكور في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أنها سوى قال صاحب التتمة أثابه الله وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى مبحث آيات الصفات كاملة في محاضرة أسمها آيات الصفات وطبعت مستقلة كما تقدم له رحمه الله كلام حول ذلك في سورة الأعراف عند قول الله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار وإن كان لم يتعرض لصفة المجيء بذاتها إلا أنه قال إن جميع الصفات من باب واحد أي أنها ثابتة لله تعالى على مبدأ قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على غير مثال للمخلوق فثبت استواء يليق بجلاله على غير مثال للمخلوق وكذلك هنا كما ثبت استواء ثبت مجيء وكما ثبت مجيء ثبت نزول والكل من باب قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي على ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نحن كلفنا بالإيمان فعلينا أن نؤمن بصفات الله على ما يليق بالله على مراد الله وليس علينا أن نكيف إذ الكيف ممنوع على الله سبحانه قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى قد بين جل وعلا موضوع تذكر الإنسان وهو قوله يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة الفرقان عند قول الله جل وعلا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآيات أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة إلى ما مضى من كلام الشيخ رحمه الله نأتي على نهاية ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الفجر وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة البلد حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته